بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأس شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلوا لما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحما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 إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندع ومن دونه إلهًا لقد قلنا إذا شططاء هؤلاء قوم نتخدو من دونه آلهة لولا يأتون عليهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَعُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليوم ظر فاليوم ظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه واليتلطف ولا يشعر نبيكم أحدا إنهم إن يذهبوا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا وَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَنْبِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة ربعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قرببي أعلم بعده ما يعلمهم إلا قليل.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 متكئين فيها على الارائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلا ولم تظن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له تمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لأجل نقيرا منها من قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من مطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربِي أحدا ولو لالد خل تجنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَاذَا الْكِتَابِ مَا لِهَاذَا الْكِتَابِ لَا يُغَاذِرُ صَغِيرًا لَا يُغَاذِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 ويوم يقولون نادوا شركائِي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبِقاء ورأى المُجْرِمُونَ رَفْضَنَّ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنَّ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُ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 وما منعنا سئيؤ منو إذ جاءهم الهدا ويستغفر ربهم إلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وملذين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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إلَّا وَيَنَا إلَى الصَّخَّةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي بَحْرِ عَجْبٍ قال ذلك ما كنا نرو فوتداء على آثار ما قصص فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمنا وعلمناه من لدنا علم قال له موسى هل تتبعك على أن تعلمني من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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا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 فانطلقا حتى إذا أتا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 ان مكنناه في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين انما ان تعذب وانما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 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا لا أنت جعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 لَعَنَهُ ذَلِكَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَن تَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ واحد